ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إِلٰهَ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن كَرِهْتُم بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ يُطْلَقُ إِلَى الظِّلِّ فِي ثَلاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُبْنَى مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهُ تَمييزُ شَرَرٍ كَالقَصْرِ كَأَنَّهُ جَمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ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 إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا تَلَقَّوْا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم